يا أيها الذين آمنوا إلى الله توبة نصوح توبوا إلى الله توبة نصوح عسار ربكم عسار ربكم أي كفر عكم سياتكم ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه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 اِتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُبْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صالحين